ویوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كمثال لئلئ المكن جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيل سلام سلام وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخبوذ وطلح مبود وظلما مبود وما إمسكوب وفاكهة كفيرة وفاكهة كثيرة 129. لا مقفوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الموزنون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون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 O